متى ستسافرين إلى القاهرة يا شيلا؟ سأسافر الشهر القادم إن شاء الله لكنني لم أحجز التذاكر بعد هل تعرف كم تستغرق الرحلة؟ تستغرق الرحلة من نيويورك إلى القاهرة بدون توقف حوالي 11 ساعة لم أقرر بعد إذا كنت سأحجز رحلة بدون توقف أم لا؟ أنا أفضل الرحلات بدون توقف لكن يمكن الحصول على سعر أفضل إذا كان هناك توقف أشعر بالتعب أحيانا في الرحلات الطويلة وماذا ستفعلين؟ قد أحجز رحلة تتوقف في باريس ثم تستكمل إلى القاهرة هل تشعرين بالإرهاق مع فرق التوقيت؟ نعم، التوقيت في القاهرة متقدم سبع ساعات عن التوقيت الشرقي للولايات المتحدة قد تحتاجين بعض الوقت للعتياد على ذلك أعتقد ذلك أتمنى لك رحلة سعيدة شكرا يا بوب. يسافر إن شاء الله يحجز تذكرة تذاكر رحلة رحلات جوية بدون توقف يقرر أفضل سعر توقف في رحلة جوية متعب طويل يستمر إرهاق بسبب فرق التوقيت التوقيت الشرقي للولايات المتحدة رحلة